الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه المدة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أسعد وأظنكم تسعدون معي ونحن نستشعر ونستحضر أننا في أعظم عبادة وفي اجل متعه ونحن نفجر الجوانب الطيبه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وكلها كذلك لنسقطها على واقعنا حلمه صلى الله عليه وسلم هو موضوع حلقتنا هذه عرف محمد بخلص النيه والملاطفه وانصافه في الحكم ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق وبالجملة كان محمد أذكى وأدين وأرحم عرب عصره وأشدهم حفاظا على الزمام فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا بها من قبل وأسس لهم دولة زمنية ودينية لا تزال إلى اليوم الفيلسوف الفرنسي إدوارد مونتي في كتابه العرب الحلم يدل على جوهر الشخصية وعلى أن صاحبه فذ وأنه يستطيع أن يضبط نفسه وأنه متمكن منها وهكذا كان صلى الله عليه وسلم الحلم ضبط النفس عندما يحصل لها استفزاز الذي يستجيب للاستفزازات طائش والذي يضبط نفسه حليم والله حليم الحليم وحلم الله تعالى أن عباده الذين خلقه وبنعمه يعصونه ويحاربونه والله عز وجل لا ينتقم منهم إنما يمهلهم ولكنه لا يهملهم الحلم من أعظم جوانب شخصية نبينا صلى الله عليه وسلم الدالة على جوهره فهو حليم والفرق بين الحلم وبين العفو الحليم لا يرد ويسكت ولكنه بعد الحلم يعفو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفوا عنا ونحن في شهر العفو والمغفرة علينا أن نتعلم قيمة الحلم جوانب الحلم في حياته صلى الله عليه وسلم عظيمة لما دُرب وسال دمه يوم أُحِب مسح الدم عن وجهه قال شنو يا الله دمِر شوف الحلم والعفو سوا قال رحم الله أخي موسى فقد اوذي بأكثر من ذلك وصبر وكأنه أيضا يحكي نبيا في الصحيحين يريد أن يسلي نفسه قد اوذي وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون والله حليم صلى الله عليه وسلم من جوانب حلمه صلى الله عليه وسلم العظيمة جدا أن زيد ابن سعنة هو من أحبار اليهود كان قد استقرض منه عليه وسلم يعني قرضا أخذ منه تمر أو قمح أو كذا يعني أخذ منه شيء بالصع فجاء يقول يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل جاء استفزاه قدام أصحابه قال له أنت ناس مماطلين وبتاكلوا حق الناس أدا تاكل حقية الديني طبعا في الصحة ما بتحملوا فقام عمر وسل سيفه في وجه اليهودي حتى جحد اليهودي يرتجف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد روعته يا عمر كان عليك أن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن المطالبة قل لي حقك محفوظ ثم قال يا زيد بقي لأجلك ثلاث اخي عندك ثلاث يوم لسه لسه ما قال أريد حقي أنتم قوم مطلن ناس مماطلين فقال يا فلان قم واعطه فمشى كي يلو الدو فقال أعطيته قال زده نظير ما روعناه جرت مدامع زيد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال يا زيد ما هذا قال رأيت كل صفاتك وقد قرأت في التوراة أن النبي الأمي الخاتم لا يجازي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح فأردت أن اختبرك الحلم عجيب نعم والله وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لم تفعل الأنواء وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الاصحاب والخلطاء أبديت أبديت حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بحلمك السفهاء السفهاء ذاته بعد ما يسافه يحلم حلمهم ذاته يضيقوا والله صدق شوقه أبديت حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بحلمك السفهاء موقف عجيب جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سنة أبي داود وقال يا محمد لقد أخرتني برضو شايل منه حاجة أتريد أن تأكلني فالناس زعلوا يا أخوانا أحس أنت كذا ما سمح بتسمع الآن في, الـ في, الـ في البرنامج أنا ذاتي من لي سمح مددن نقوله لكن حس كما رجلنا بره ولا أخذل وسمع كلام فارغ بتعمل شنو بتقدر تصبر بتقدر تكون حليم زيد ابن سعنة الحلم أثر فيه الاعرابي لما نحاب قاله قال دعوه فان لصاحب الحق مقاله أزود لو ما عنده حق ما قال الكلام ده قم يا فلان وعطيه ساقه من الأنصار أداه قال تمرك ردي وكان تمر أجود قال أترد قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم يا قال بتاع الله سلام الرجل جاء قال زولك ده أبا وقال من أحق من رسول الله بكى النبي صلى الله عليه وسلم وجرت مدامعه وقال صدق من أحق بالعدل مني وقال عبارة والله أنا قاعد أخاف منها والله اكلمكم بجد قاعد أخاف منها قال شنو إن الله لا يقدس امه لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتعه يعني شنو يعني أي امه يد المسكين حقه بعد ما يسل روحه دي امه الله مبعايا ليها ولا بيحترمها يا أخواني مستوعبين معي ما قال يأكلوا حق الضعيف قال بيأكلوا حق الضعيف الله ينتهي منه الأمة البدو الضعيف حقه لكن يقول له تعال باكر وقف في الصف ويسلوا روحه ويدوا حقه بعد إجراءات طويلة معقدة هذه أمة لا يقدسها الله هذا نبينا محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيامي هل أنت حليم؟ اذا لم تكن حليما فحاول ان تكون حليما كنبيك صلى الله عليه وسلم ابدا ذلك من الاطفال اذا ضيقوا خلقك واساؤوك فاسكت واصبر لتكون حليما الذي ينبغي ان نتعلمه ان نحيا السيره نود ان يكون كل واحد منا سيره مصغره تمشي على الارض حتى مع اعدائنا اليهود قالوا السام عليك قال وعليكم عائشة قالت وعليكم غضب الله ولعنته قال يا عائشة يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه والله هذا نبينا اسال الله تعالى يجمعني وإياكم به في جنات النعيم انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه